الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يُتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذى ثم لا يُتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون